117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. طاسم ميم 119. تلك آيات الكتاب المبين 110. لعلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 111. فأخاف أن يقتلون 112. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 113. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 114. 112. قال ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين 113. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين 114. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَثَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ 120. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 121. قال لمن حوله ألا تستمعون 122. قال ربكم ورب آبائكم الأولين 123. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 119. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 110. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 111. قال أولو جئتك بشيء مبين 112. قال فأتي به إن كنت من الصادقين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 112. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 113. يأتوك بكل سحار عليم 114. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون 116. لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين 117. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 118. قال نعم وإنكم إذا لمن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 118. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 119. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 110. فألقي السحرة ساجدين. 117. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون 118. قال آمنتم له قبل أن آدن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 124. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين 125. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 126. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى 111. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 112. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 113. إن هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا وَإِنَّ وإنا لجميع حاذرون 112. فأخرجناهم من جنات وعيون 113. كَذَلِكَ ومقام كريم 114. كذلك وأورثناها 111. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون 112. قال كلا إن معي ربي سيهدين 113. فأوحينا إلى موسى أن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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يُنْصِتُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَكُمْ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 121. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 122. أنتم وآباؤكم الأقدمون 123. فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين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 113. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 114. واجعل لي لسان صدق في الآخرين 115. واجعلني من ورثة جنة النعيم 116. مِنَ لأبي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 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُجْرِمِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 118. فاتقوا الله وأطيعون 119. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرضن 110. قال وما علمي بما كانوا يعملون 111. إن حسابهم إلا على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 وَتَتَّخِذُونَ وتتخذون مصامع لعلكم تخلدون 112. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 113. فاتقوا الله وأطيعون بِمَا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 115.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 وَمَا وما كان أكثرهم وَإِنَّ رَبَّكَ وإن ربك لهو العزيز ثَمُودُ 113. كذبت ثمود المرسلين 114. إذ قال لهم أخوهم لَكُمْ ألا تتقون 115. إني لكم رسول أمين. وَمَا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 112. أتتركون فيما هاهنا آمنين 113. في جنات وعيون 114. وزروع ونخل طلعها هضيم 115.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 111. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 112. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 113. فعقروها فأصبحوا نادمين 114. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان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 111. أتأتون الذكران من العالمين 112. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 113. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين 114. قال إني لعملكم من القادين 111. رب نجني وأهلي مما يعملون 112. فنجيناه وأهله أجمعين 113. إلا عجوزا في الغابرين 114. ثم دمرنا الآخرين 115. وأمطرنا عليهم مطرا 116.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 111. وما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 112. أوفوا الكيل مِنَ تكونوا من المخسرين 113. وازنوا بالقصطاص المستقيم 114. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 111. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 112. قالوا إنما أنت من المسحرين 113. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 115. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 116. فيقول هل نحن منظرون 117. أفبعذابنا يستعجلون 118. أفرأيت إن سنين ثم جاء 114. إلا لها منذرون 115. ذكرا وما كنا ظالمين 116. وما تنزلت به الشياطين 117. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 118. إنهم عن السمع لمعزولون 119. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون